وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى واحسن الهدى هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبات قبل ان ابدا في طرح كلمتي انطلاقا من قول النبي عليه الصلاه والسلام الذي يخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن هذا الحديث النبوي الشريف نتوجه بالشكر إلى كل من حضر وحضر هذا اللقاء حضر أن يدخل في ذلك جميع المسؤولين من رئيس الدائرة ومن الجمعيه الشبابيه التي نظمت هذا اللقاء ومن كل او يدخل او يصل الشكر الى كل مسؤول ساهم في احياء هذا اللقاء وهذا التواصل بين ابناء الامه وكذلك من حضر ممن يريد ان يستفيد بالاستماع الى كلام اهل السنه في باحثهم وفي نقاشهم لكثير من القضايا الاسلاميه العالقه اختار المنظمون ان تكون المحاضره الاولى منطبقه حول مساله عظيمه جدا الناس فيها على طرفي نقيض بعضهم يجدلون الحديث عن حب الوطن وعن حب الديار واعتباره مقتضى الرأس يجعل ذلك من قبيل العنصرية وبعضهم يجعل ذلك من قبيل القومية الشعبية وطرح اهل السنة وطرح اهل الحديث للمسألة وسط بين الجافي وبين الغاب وإرشادهم ومنارهم في ذلك هي نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف أولا ينظرون إلى مسألة الوقت أنها مسألة فطرية غريزية أي أن المسلم يحب وطنه انطلاقا من الغريزه والفطره كل مفطور او كل مولود مفتور على حب وطنه وعلى الانس به مما يجعله في غايه الراحه حين يعيش فيه مما يجعله يحن اليه حين يغيب عنه ومما يجعله يدافع عنه اذا هاجمه عدو صائل ويرضى له اذا طغته الاضلال وكذلك يطيبه الحزن والحزن والاثاء حين يرى ميران الفتن يمزق اطرافه والابقاء الفاسده تلوث عقول ابنائه ويرى الارهاب الاعمى يقوض دنيانا وينخر ويدمر اقتصادها وكذلكهم يغضب انطلاقا من, من الفطره والغريزه حين يرى الطفيليين تحت غطاء المنصب يبتنزون اموالا ويحرفون ويعدلون باقتصاده عن مصارف الشرع والوطن الى فيافي الرشوه وقيطار الفقر انطلاقا من الغريزه كذلك يتالم إذا أضيف الى الغريزه في الدين وضيف الى الغريزه في الدين ومنهج الاسلام يتالم حين يجد بعض احكام الشريعه غائبه عن متطلبات الحياه وهذا مما يضر بماتقه في عاجل اقر ويوم القيامه المسلم اطلاقا من بطرقه اطلاقا من غريزاته اطلاقا من دينه يتالم كذلك حين يرى حملات اليهود والمصالح المسمومه وهي تشين سمعه الوطن وتطعن في ثوابته وتسعى الى غرس بذور الفتن في ربوعه كما هو الحال في بعض الدول الإسلامية كما هو الحال في فلسطين كما هو الحال في العراق حين يرى الفتن قد ضربت بكل جانب من جوانب البلاد ويرى اليهود والمصارى يمزقون هذا الوطن بأفكارهم ومناهدهم وفتدقلاتهم يتألم حين يرى أن السودان من قتم إلى فلقاتين ها يا بالعكس في, في القرن 20 كان انقطام القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من هذا كله لماذا لان الانسان بطبعه خلونا نتكلم بلغه مفهومه ومدروسه الانسان بطبعه مجهول الى الكون الى الوجود حتى الجنه التي نسعى إلى الدخول إليها بالعمل الصالح والعلم النافع يسميها العلماء وطن كما يقول القيم رحمه الله في قصيرته الميمية فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم ولكنني سبي العدو فهل قرأ نعود إلى أوطاننا ونتلموه ما نسمى الجنة؟ ما هو وطن؟ نعود إلى أوطاننا ونتلموه هل نعود إلى الوطن؟ باعتبر ماذا؟ باعتبر أن آدم عليه الصلاة والسلام أين خلقه؟ في الجنة ونحن أبناء آدم وآدم أنزل من الجنة إلى الأرض فهل يطال نعود الى اوطاننا الى اقلنا بان نعود الى الجنه او نذهب الى شيء اعرض الى منطقه اخرى وهذا شوق فطري في كل مسلم او في كل انسان لم تخدش فطرته حنينه الى الوطن الاول حنينه الى الفلاح وحتى الذي ينتحر عنده هذا الفكره فكره الذهاب الى الوطن الاول ولكنه اساء الطريق لعله يذهب الى تيه اخر وليس الوطن الاول لانه صار تابعا للعدو وصار في عارينه او في حديثا بعارينه طيب اذا هذه نقطه اتفق عليها ويجب ان تنشر في او في في وسائل الاعلام وان تطالب الى ابناء المسلمين ان حب الوطن غريزه وفطره جبل عليها الانسان هذه الفطره حين تخدش حين القدره حين تغير اذا السبب في الاوامل التي غيرت الفطره نجد ابناء الان شبابا الان يتمنى بعضهم ان ياكله الحوت ما يسمى بالهدرج غير شرعيه وهذا العباره خطا نقول الرحله لان الهجره لا تكون من ديار الاسلام الى ديار الكفر الهجره تكون من اين من ديار الكفر الى ديار الاسلام نقول هذه الرحله المشقوبه المظلمه التي يمارسها بعض ابناء الامه ويقولون هذه العباره يقولون هذه العباره يعني افضل ان اموت في ظلمات البحر ويقول لي سمك القرش اهول من ان ابقى على ارض الوطن طيب حاله اتلو من حال الطيور حال الذهاب وحال الابل والغنم الغنم هنا ترعى في المساء تعود الى الى مكانها الابل الى مرابع الطيور الى اعشاشها صار حال هذا الانسان هذا المسلم هذا المواطن حاله ارده من الحيوانات حين صار يفكر بالتفكير لان الطير والابل والغنم لم تطل له همة انيمية غيرت ماذا ما غرز عليه وما جبل عليه فبقي على غريزته هذا المواطن الجزائري المسكين لما اصيبت غريزته حنا الارض ترك ال المجال الثاني نضيف التدهور ونضيف المله الى الفطره الان نتكلم على الانسان كانسان انسان بجبلته وفطرته لما خدشت فطرته صار يفكر هذا التفكير وهنا الواجب على من بيده زمام الامر ان يسال عن العوامل التي غيرت الفطره لماذا صار هذا الشاب يفكر هذا التفكير ولماذا نزل مستواه عن مستوى الطيور والابيل والغنم ويقول لئن اموت في ظلمات البحر ياكلني سمك القرش اهون ان اعيش على قذ الوطا اذا هناك فطره اصيبت غريزه خديشه اما الذي على فكرته السليمه وعلى غريزته التامه فما اظنه انه يفكر هذا التفكير بل يقول الحبس والصبر في الاوطان اهول من الانتحار بل لا وجه لي للمقارنة لا ينبغي أن يقارن بين المشروع والمملوء الآن هذه الغريضة وهذه الفطرة جاءت الشريعة وأضفت إليها نظرة شرعية بحيث صار هذا الوطن هذا الإقليم هذا الدار كما تذكر لما بعد انه سمى الضار صار الحب انطلاقا من الفطره وانطلاقا من دلالات الشرع جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي اخرجه الامام الترمذي رحمه الله وغيره باسناد صحيح حين هاجر عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه ومكة هي وطنه الاول والحنين دائما الى اول منزل فلما خرج منها واقرض قال عليه الصلاة والسلام مكة ما اطيب من بلدة واحبت اليه ولولا ان قومك اخرجوني ما سكنت غيرك هذه نظره النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه الى بلده قال ما ابي ابد من بلده مش كنت فيها مكه وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء انخراط مساله مساله روحيه ما فيها لا حتى هذا ولا مسابح للسباحه كما يريدون الشباب الان ولم ارتادت ولا, ولا بي دي كانت مسالت فطره صحيحه وروحانيه والمكان والتربه لها تربه الصبا لا اثر في الغلاء مثل البي ما هذا الانشقاق الذي اصاب ابناء الجزائر ان ان ان ان الفصل عن تربتهم فصاروا كريشه ما بين السماء والارض لا إلى السماء لا هم سماويون يلتبون إلى السماء ولا هم منجريبون إلى ترابهم يسعون في إصلاحهم هذه نظرية طارك الله بكم على من يقول نحن من علماء الفكر والفلسفة وعلم الاجتماع أن ينظر إلى هذه الحالة التي وصل إليها أبناؤنا أنهم طاروا بين الحرب وبين السماء لهم سماويون ملائكة ولهم يعني مقرون بانهم من تراب وعليهم ان يعترفوا بانهم ينتمون الى ارض ويجب عليهم ان يعطوا لهذه الارض ماذا حقها من الولاء من النصره ومن الاحترام طيب والولاء يستلزم الحب والقرب لكنه يتصور بعض الناس يقول الولاء للوطن معناه الولاء للقوانين الوضعيه كما يتصور بعض الناس او الولاء للوطن معناه اذا كان طائفيه كما يقول بعض من من ما ضبط علمه وقلف فهمه معنى الولاء الطائفيه تفكير باطل معادله لا يعرفها اهل العقول السليمه اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال عن مكه ووصفها وصف انه يحبها الحب عمل قلبي وهي دار كفر وليست دار اسلام لما قال هذا لما قارد النبي من مكه لم تكن دار اسلام معنى قضيه قضيه جبل الله فاذا اضيف اليها التجيد والافلاء اخذ نمط اخر ارقى واعلى اخذت نمط الاخر ارقى واعلى لانه مرت يعني حملت ومرت افكار في الجزائر ضمن الثمانينات هي التي غرست هذا الانفصال وصار ما يتكلم عن حب الوطن تابع للنظام تابع للدوله مخابرات ولا بوليس ولا معناها الامام ما عندوش ما عندش علاقه بحب الوطن والمصلي ما عندوش علاقه بحب الوطن يعني اللي عنده علاقه بحب الوطن شنو هو لازم يكون من النظام وهذاك النظريه كذلك صدرت في الجزائر ومنهج المح... مناهج اهل الحديث يريد ان يخير مما ضغطه الافكار وايصال الارقام الى بعضها بعض وما ما امر الله و و وايصال ما امر الله ان يوصل والوقوف في وجه كل ما يقول الى قبل ما امر الله بان يوصل فلو قال بمثل نضاق او مثل شيء هذه افكار ثم الجيولوجيات قائمه ظهرت في السبعينات والثمانينات ما يسميها العلماء السعوديين وهؤلاء حقيقه هم الذين فصلوا ابناء الامه عن اوطانهم وجعلوا من يتكلم عن حب الوطن وعن الانتماء اليه وعن الاستثمار لي هل ينتمي الى جهه دون جهه اخرى هذه النظريه باطله فاسده والذي اقول كل صراحه الذي يعني بثها في نفوس المسلمين هم الاخوان المسلمون هم الذين بثوا هذه الفكره وجاءت جاء جماعه دعوه او الهجره والتكفير الهجره بتسمى هجره المجتمع لها صوره عندها هجره حثيه وهجرة معنوية كما يقصد القط ولرخصت هذه الفكره في اذهان كثير من الشباب هناك من هجر وهجر من غير سبب الوطن هجره الحقيقيه هناك من هجره حس. هجره معنويه اي انها تتم عند هؤلاء هؤلاء القوم الهدره اللا شعوريه بانني موجود في وطن لا اشعر به كانني غير موجود سموها هؤلاء المفكرون بالهدره اللا شعوريه اي لا اشعر ومنهم لا يمكن نعيش في مجتمع لا اشعر به اعيش في مجتمع لا اشعر به هذا فكر موجود ولا بد ان يحارب كيف انت تعيش في مجتمع سعودي بيد بماذا ومنها لما يجب هو هو حد حديثه صحيح ولكن معناه صحيح حب الوطن من الايمان نقدام حب الوطن المسلم من الايمان وان كان الحديث ليس صحيحا من حيث الصنعه الحديثية لكن هذه المعنى وهو معنى صحيح الذي يحب وطنه هذا من علامة الإيمان لأنه إذا أحب الوطن أقر بولايته والإقرار بالولاية من مبادئ إفلام ليس كما يتصور بعض الناس طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سيرته لما انطلق الى المدينه والى الدار الثانيه اول ما سال ان نحب هذا الوطن الجديد كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد لماذا سال هذا السؤال لانه اذا احبها تقع ان يتقرر فيها واذا احبها قدمها واذا احب استبرها واذا واذا احبها ملئها بالخير اسمعوا مرق الارض الخير انت حاجه ما تحبهاش لهذا نحن الان الخلل في التنمية سببه قلة الحكم الرطب او خب زائف مبني على المصلح هو ليس منطقيا من البؤاس الحب الحقيقي هو النبي قاله لي فصد اللهم حبب لينا المدينه كحبنا مكه او اشد فاذا احب النبي المدينه وحب اهلها وتقربها هذا الحب بيولد بيولد ولاء واستثمار وعمار استثمار سواء في في في البشر او استثمار البشر استثمار روح ان يعلمونا دين ان يرتقون الى مصاف الخلافه الى مصاف المسؤوليه الى مصاف العبوديه وكذلك الاستثمار الحثي الذي يعود كذلك على الوطن لما جاء النبي الى المدينه هل قل حنينه على مكه ولا مقلش الجواب لا يعني هو في هو بالمدينه ولكن ما زال يسقل عن مكه ويتلمس اخبارها وكلما جاء زائر من مكه الى المدينه الا وتاله يعني ذكر الازرق في اخبار مكه باسناد الى ابن شهاب الزهري قال قدم اصيل الغفاري قبل ان يضرب الحجاب على ازدواج النبي عليه الصلاه والسلام فدخل على عائشه رضي الله عنها فقال او يا قصي كيف عهدت مكه كيف خليت مكه كيف خليتها قال عهدتها وقد اقطب جنابها وبيضت بطحاءها صار يذكر جمال مكه من الفضله وما فيها من الخيرات قال له قم يعني اجلس في مكانك حتى ياتي النبي عليه الصلاه والسلام فلم يلبث ان دخل النبي فقال يا قصي لما عرفه انه من مكه اول سؤال يا قصي كيف اهدي مكه كيف خليت مكه وهذا الواجب انت عايش في نيويورك قاتد واحد من هادي بن سعود اول سؤال في حاله قاتيم خليفه بن سعود واهل هادي بن سعود قام طيبي خير فحدهم هذا سؤال اللي عنده فكره صحيحه مشي كاش بيزنس كاش مشروع كاش افير افكار دانيه لان الاسكاط صار مدي نبي اول سؤال كيف عهد مكه قال والله عهد عقد عقب جنابها بالضبط فضحاؤها وأغتق إذخرها وأثلت ثمامها وأمشى سلمها صغير كف ما أطاب الإبل وما أطاب النبتات وما أطاب المطلق من خيرات قال حسبك يا أصيل لا تحذنها أي وقت بالله لأن كل يكون الطول في ذكري يعني محاسب ملكا يصيبنا من الحزن والحنين اليها ما هو شديد هنا عندنا هذه العقليه الفارغه روح طاليان ورمي تبع حذائه ورضها يعني كانه يرض ايش سيرمي شيتا شو فكره وين طابول انا بالله عليك هذو قراوه في المدارس في المسجد هذه النظرية أين وجدها الشباب في رح الطاليان روما ويرمي صباح أجراء على بلاده المسلم يعني يستقبل بوجه ديار الكبر ويرمه دياره الإسلام هذا نجيبه الشاب هذا جال بالله عليك كيف أشهروا الصلت إلى هذه الحالة تريد حاجة مش مليحة صرب حاجة مش مليحة صربك جني يعني كيف وصلت الى هذه الحالة؟ يعني تدراثة نفسية لهذه الشافة ما عندك خدمة فقط ترجم بلادك ما تقولكش انك هوات ترجم بلادك ايه لهذه الدرجة؟ طيب الان عند المعادلة والموازنة وازن يا فين بين ما هو بين يديك وبين المفقود هل المفقود يؤهد لإفساد المكتسب الذي بين يديك هل يمكه تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومازال يحن إليها مع أنه هاجر منها إلى ديار ديار الإسلام المدينة دار الإسلام الأولى وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويها يا اطيب ديل القلوب تقر قرارها بالذل بالذل بالذل بالذل خير واحد ماذا عايش في متى ما فيش وجه واحد من بلاده عمره الحاتم السعود اورغلا وبدائكوا على اورغلا ما شاء الله جات ما شاء الله ابن المسجد امم البلد امنه مستقره والشباب خالص كل هناك صحبه طيبه الوادي بيبكي بيقول اه اه بالذات لانك لو كبر تدون اللي معك انا العكس تمام اسمع شوف بدنا نغرد بلد بدي اقول لها برك النور باجي عندها بتفضل تنام تنام قاعده هل هذه هذا موجود ولا موجود طيب من أين جاء هذا؟ قال ايش بدلي؟ جاء في دبي طيوان سنجفورة نيويورك بقى لاش تبدي والقلافة طيب لماذا؟ سؤالي بخمسوار مع أن النبي سعد سلم أخرج من داره مكة وعذي طار فيه ما طار فيه لما جاء إلى المدينة وجاءه ربي من مكة وسال عن اخبارها فبكى من نحات البكر احزنه ذلك وقال ويها يا قصير ذي القلوب تقر قرارها كذلك من النصوص التي ذكرها العلماء على ان حب الوطن مشروع يلائم الفطره السليمه ما جاء في متن الامام احمد من حديث انس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه وراجع من طرف قبل المدينه فاوضع ناقته واذا كانت دابه حركها قال ابو عبد الله البخاري زاد الحارث من عمير عن حميد الطويل في هذا الإثنان حركها من حبها يقول الشراه العلماء قوله أوضع ناعته وضع البعير أي أسرع في مجيني أي أن النبي حامل البعير على السير السريع حين يرى ماذا المدينة وهي موطنه أخر منه العلماء من ذلك من الحافظ أبن الحذر والعيني في عمدة القاري قال الحافظ وفي الحديث دلالة على قضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه حكذا حب الوطن والحنين إليه فطيط هذا التحريك للدارضة من النبي عليه الصلاه والسلام دل على انه لا يستحل ان يتاخر او ان ينقض وقتا اطول وهو خارج عن المدينه اي عن موطنه و حديث اخر في منطقه الايمان لاحمد بن حديد علي بن بطال قال علي لما قدمنا المدينه اطبنا من ثمارها تجويناها واصابنا بها وقع يعني بعض الناس لما جاوا المدينه قد يمتحنون كانت كان بالمدينه ثم يعني كل ما يدخل المدينه الا ويصاب بحمى شديده حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يانقول الله جل وعلا الحمى من المدينه الى الجحفه مدينه مكان قريب من المدينه حوالي 30 كيلو كان كل من تقل المدينه الا وافاقه وقع او وعك وشده او مرض قال علي وكان النبي يتخضر عن بدر وهو في المدينه ويسال عن اخبار بدر ماذا من اخذ عنه العلماء وبدر كانت تابعا لمن لمكه ف قال الحافظ ابن عبد البر بالذكار و فيه بيان ما عليه اكثر الناس من حنينهم الى اوطانهم وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان موليدهم بها ومن شأهم فيها هذه فطرة وفي المدينة ويسأل عن أخبار نظر نريد منك أيها السن أيها المسلم أن تتحل بهذه الأوصاق ولا تجعل الأحداث ولا تجعل الآفات التي في المجتمع من الموالع او لا تحول بينك وبين الفطره السليمه بينك وبين هذه المفوض بل يبقى حبك للوطن قائما على منظور فطري ومنظور شرعي وتسعى بالعلم النافع والعمل الصالح الى اصلاح ما افسد الناس هذه النظريه صحيحه وليس ان يتملص الانسان من شيء ليحقق شيء فهذا مهرب والهارب لا يمكن ان يحدث تغييرا في الارض عندنا نتقافل النبي عليه الصلاه والسلام لما لما نزل عليه الوحي وهو بمكه نعم ولا لا فحديث في البخار كتاب الوحي من حديث ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير عن خالته عائشه ام المؤمنين وفيه ان ورقه ابن نوفل ابن اسد وابن عم خديجه وهذا رجل كان قد تنصر في الجاهليه رجل عنده علم بالتوراة والانجيل ف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره النبي بما رأى من حال الواحد لما نزل عليه الوحي بغار الكراء خطى عليه قرفه قال ورقع هذا الناموس الذي نزل او نزل الله على موسى اي هذا الحق وهذا الوحي الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يا ليتني اكون حيا اي يخرجك قومك ذكر ان من ياتي بهذا الامر في يعادى في يؤذى قد يضرر قد يقتل وقد يخرج اي يطرد من وطنه ذكر ور هذه الاشياء وذكر من ذلك ماذا الخروج اي انه سيخر من وطنه فوقف النبي عند هذا النقطه فقط قال او اخرجهم لان العلماء قالوا وراى النبي ان الاخراج من الوطن من اشد العقوبات وهو اضر على النفس من ان يؤذى الانسان وهو في وطنه هذا الاحساس راه يعني الاحساس هذا راه مثل انا الاحساس عند العاقل لان يقتل او يضرب اه و الاليه من ان يشرب قطره خمر لانه يراها اشد الى من على نفسه من حد السيوف هذا الاحساس يتحول الى ان الخمر صارت ماده مهدئه مريحه للنفس تلجأ اليها البشريه عند الازمات الحمد لله كيف الامور تغيرت قديما كان ال... كان الخروج من الوطن عذابا شديدا للنفس لان النفس متعلقه بالوطن قال او مخرجهم قال نعم لم ياتي رجل قط بمثل ما جاء به الا عوديه العلماء كالثهيلي صاحب السيرة قال ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقة على النفس طيب كيف أخذ السهيل هذا من علماء السيرة هذا النصوص لماذا لا يذكرها الناس بالمسلمين ويتهمون على المسلمين وأهل السنة أنهم أحب الحي يكره البلاد غلط الجاهل والذي يكره البلاد مو أحب الله يعني بالنظرية ينشرها بعض الناس وهو نوع من التفرقه ونوع من التضليل والتهويل بالباطل الجاهل الجاهل والمريض والذي فسد فطرتهم والذي لا يالمون بشريعه محمد هو الذي فاقد لهذه المذيه هو حب الوطن اما الذي على فطره سليمه وعلى جيره ابداع كامله بهذه النصوص لا لمبغي ابدا ولا يخيل لاحد ان يتهمه بهذه التهمه انه يكره البلاد هاد الحياه هذو يقدموا لي اجندات اجنبيه كلام باطل كلام باطل الجاهل والمريض والذي فسد فطرته والذي هو ليس بين جهل النصوص هو الذي المريض هو الذي يمكن ان يصدر منه ما يصدر من المريض او من المجنون فقالت فهي اذا في هذا دليل على حب الوطن وشده مفارقته بما ان القران الذي له درايه بالقران كتاب ربنا تبارك وتعالى وبسنه النبويه جاءنا ان الخروج من الوطن عقوبه واذا يذيب النفس والبدن لما امتنى الله على نبيه عليه الصلاة والسلام امتنى عليه بأمر قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هم الغار أخرجه من أين أخرجها الكفاة من مكة تنصروه على هذا الظلم الذي أطاب النبي هو الإخراج من الزيار لجعل الله تبارك وتعالى القروج من الزيار أذى كبير يصيب اللفت عندنا الأنصار وعندنا المهاجرون ومنزلة المهاجرين أعلى من منزلة الأنصار لماذا؟ كلاهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصر؟ وهذا نصر المهاجر فاء الانصار بمفارقه الوطن للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ابتغوا فضلا من الله ورضوانه اخرجوا بالرمزيه فدل على ان الذي اخرج من من داره من دياره اي من وطنه عذري. وتولى لهذا عاد في منزله المهاجرين على منزله الانصر لماذا بالخروج من الديار ف بل جملت الله في القران لابد ان الانسان حيال من قتل القتل يقتل على ان يخرج من وطنه ماذا يقول كلامه يقول كلام الصالح هذا يقول ماذا يقول هذا ماذا يقول هذا من جهة من كوكو ماركو لأن هذا الكلام الذي يقوله الآن أنا قد يصاد العقولا ويصاد الواقع ماذا يقول هذا نعم الله ذل وعلا قال وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَ عَلِيْهِمْ أَنْ اُقْتُلُوا أَنْفُوسَكُ زيدوا او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعل ما يعرضون به لكان خير لهم وجه تثبيته ولا سينعم الذين ازعروا بما استوى الله من القتل والظروع سبحان الله ولو انك دبنا عليهم لنقتلوا انفسكم او خروجوا من دياركم وحده مثلها لا تخرجون بالبلاد لا تموت طب علي هل تسوي بين الامر يعني ماذا يعطي يعطي بارك الله فيكم وفي السامعين جميعا ان الوطن له منزله قويه وان الذي اخرج من وطنه كالذي اخرجت روحه الذي تست من وطنيه واخرج واعقب يشبه كالذي أخرجت روحه فكأن انذاذ البدل إلى الوقت كانذاذ الروح إلى البدل نظرية عظيمة جدا ينبغي أن لا يقفل عليها أحد هذه النظرية بارك الله فيكم دمت عليها ماذا هذه الآية العظيمة من هناك الآية الأخرى في في كتاب ربنا تبارك وتعالى نحن نعاهد الكفار ويقع بيننا وبينهم صلح على عهدين عظيمين لا نخطئ الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين زيدوا ولم يخرجكم من ديارهم انتبروهم وتقسطوا إليهم هذا يدل على اننا من لم يقاتلنا على ديننا واحترم وطننا جاز لنا ان نعاهده بماذا ذكر الدين مع الوطن ولم يخرجكم من دياركم ايضا تتصور دينا بلا وطن هذا الدين وينصب اذا ما كانش وطن لان حكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انتبروهم وتقصدوا اليهم ان الله يحب المتقين هذا هذا التوافق وهذا التناسق بين الآيات وبين عبارات الآيات لا يدل الا على دلاله واحده ان الخروج من الوطن بمثابه المقاتله كانه يقاتل دينك فمن احترم ديننا من الاسلام واحترم التقليم اقليم الوطن جاز لنا ان نبره وان نقتط اليه اي ان يعطى حقه وان يعدل معه المسلمون لكن الذي لم يحترم اقليمك اي وطنك وطعن في دينك ليس لك ان تبره ولا ان تقصد اليه فذكر الاقليم وذكر وذكر الديار فنقول الوطن هو الدار الوطن هو هو الدار اذا نخلص الى خلاصه ان الوطنية صفه صفه قائمه بكل حريص على وقته وهي العاقفه المنضبطه بالشرع الحكيم والعقل السليم هذا التعريف لا لا لا تبدونه الا ان اهم حديث هي العاقفه لان هذا انا مبحث اخذ مني وقتا طويلا حتى يلخص لان انت ستكتب في موضوع ناك عالجوه بطريقه هناك عالجوه بطريق الوطني بمعنى الحزبيه والانتماء الحزبي الوطن هو الحزب الواحد لي نظره هي نظره القحاديه للوطن هناك من نظر الى الوطني باعتبار القوميه اي العرق او اللغه وهنا نحن نقول الوطن باعتبار الدار والدار اشمل تشمل اللغه تشمل عرقا وتشمل اديان وتشمل اديان نعم ولا لا باعتبار اذا كانت ذميه والمكاتب في ديار الاسلام له هذا الحق من الاحترام والتوقير ولا يجوز ان يعتدى اليه حرمته جاءت بوجوده داخل الدار وهي اوسع واغضض من القوميه او من النظر الحزبيه الاحاديه اذا ان ان الوطنيه صفه قائمه بكل حريص على وطنه وهي العفيفه المنضبطه بالشريعه الحكيمه والعقل السليم الذي تعبر عن ولاء المرء لبلده هذا الولاء يقوى ويضعف باعتبار الاصل الفطره والدين يقوى ويضعف بقوة الأطلين العظيمين فإذا قويت الفطرة وظهرت معالم الدين ظهر ماذا الولاء إذا ضعفت الفطرة أو خذشت أو غيرت واختفت معالم الدين قد الولاء نظرية والدين ونالدين إن كان الإقليم للنصارى الدين سحى ماذا نصراني قويا قويا قولا الدين النصراني في الاقليم وسلمه الفطره من النواقل والخوارض والخوارض وقوادح قوي الولاء لهذا الاقليم كما يفعل الرومان غيرهم ولهذا الكفار الان فينا يريدون ان يعودوا الى الاقليم يعودون الى الانجيل ما يسمى يسمون بالانجيليين في امريكا وغيره لانهم على درايه تامه ان عامله تقويه الولاء ماهوش ماشي على فان الفيتامينات فيتامين بي وسي وانما تقويه الفكره واظهار معالم الدين بوش لما اراد ان يبي انه امريكي من من الحرب الاولى عاد الى اهله الينا عاد للانجيل ولذا الانجيليون بامريكا يرون انه هم احق بامريكا من المتطفلين عليها من الهنود الحمر وغيرهم المكسيكيين والايطاليين الذين جاءوا من اجل لقمه العيش هذه النظريه موجوده ولذا افرزت طوائف حركه الهيبرجوت والجماعه هذه ما يسمون بالانجليين طالبين من طابري الخروج المسيح باعتبار فناء العالم والصلاه هذا النظريه الموجوده الان وهي يوجد يعني يتصورون انه حق بكل ذره من التراب ويرون ان ترابهم قابل للتوسع لسبب انه التراب تمددي وليس ترابا تقليديا هذه نظريتهم اذا ما عندنا اتمنى يتجدد الفهم اننا فطره كريمه وعند الاديه يتولد منه ماذا ولا يقوى الولاء للوطن الذي هو الحب والقرب والنصر والمؤازره والاستثمار بسلامه الفطره وظهور معالم الدين ويضعف الولاء للوطن بفساد الفطره وبالافتهاء معالم الدين الدين اذا كانت اذا كانت اقليمي اسلاميا دينا وا اسلام اذا كان الاقليم مسرانيا الدين صراني اذا كان الاقليم يهوديا الديني ايش اليهوديه الان اليهود لماذا عندنا هذا التشقق الرهيب بالوقت ارض الناعاس ويختلقون قصه وهميه حائط المبكى وافار داود وما شابه ذلك ويرون ان لا قيمه لهم اذا غابوا اذا غاب عنهم التسليم وانهم بدون هذه الارض لا شيء تناقض من هذه الازدواجيه او المداوغه بين الكائن والارض حتى تظهر مجتمع عندهم الدوله لهذا هم مصرون ان تكون دوله نييش يهودية دولة يهودية ذات طابع يهودي باعتبار أنه إذا غابت اليهودية غاب الانتماء إلى هذه الأرض فهي إذا على ماذا؟ على المحق قابلة للزوان في أي وقت طيب أو ومن ذلكم هذا الحب هو الذي يجعل ان بقاء البلد ولو كان سيئا لهذا جاء في المحاسن والمساوئ للبيهقي رحمه الله في اثبات صحيح عن عمر بن الخطاب قال لولا حب الوطن لغاد البلد السوء البلد السوء يخرب اذا غاب الحب ويقوى الحب ويبقى اذا قوي الحب لا نتكلم عن البلد الحسن لولا حب الوطن لغاب البلد السوء وقال في روايات اخرى عمر الله البلدان بحب الاوطان عمر الله البلدان بحب الاوطان اذا الحب هو الذي يبقي كيان البلد ولو كان ماذا سيئا اذا السؤال المطروح كيف السؤال اطرح نبغث لك كلام مسجل يوصل الى ابعد نقطه كيف اجعل الجزائري يحب وطنه حبا حقيقيا مش حبا عابرا حب حب مباراه قدم اليوم فرحان وكل لكثر اللي حب مزاجي حب المزاجي ما يصلح حتى في الرومانسيه حتى على على ما ما الرومانسيه ما يصلح نريد حب تعبدي حب نطه القلب حب لديه من اعمال من اعمال القلوب وليس حب عارض او حب سطحي او حب ما نسميه حب رومانسي كما كما يسميه يسموه علماء اجنبه الحمل المراه اللي بتتصور انها حامل وايش ليس حامل ينتفق بطنها ولما تروح عند الطبيب والتي صاحبه راه منتفق ولكن لا يوجد ايش الحبل يسمى الحمل الكاذب هناك الحب الكاذب الذي لا ينبني على مقدمات اذا السؤال اعيده كيف يصل الجزائري المسلم الى حب وطنه ان اذا اذا حب هذا الوطن ولو كان الوضع سيئا سيعمر سيبقى البقاء للبلد السيد بيحب الوطن ف بهذا الشيخ البخاري بارك الله فيكم النبي لما رباك كانت جحمه هو ابو الصديق لما جاءوا للمدينه فاذا اقلعت هل الفم قال اليش الا لي تشعرني هل أبيتنا ليلة بواد وحولي اذغر وجليل وهل أردن يوما مياها مكبته وهل يبدون لي شمات وطقيل في يمرق في الصدر عنده حنين الى الى البقعة تاعو انا ليت شعري هل أبيتنا ليلة بواد وحولي اذغر وخليل الو جديد طيب لماذا بلال فطرته بقيت سليمه عنده حنين الى الى شجره الى حجر الى واد ماضي الامور مطموسه نافوسه شبابنا ما عنده حنين الى اي شيء ما عنده حنين الى اي ذبائح ايه هذا الشيء اوكي واحد قال لي الحل المقتنص الجديد العفيف يوال يصيد فيه في بحر كان يروح ليه شن اليه يحب يشوف يذكر ايام مطروصه الداخل عند الشباب مبرمجين على اربع اربع بلدان ماراني ا روما اسبانيا فين هي قدام و طيب الجيش ماذا هذا سؤال مطروح ليش ف وهذا يقول ابراهيم ابن الادهم هذا زائد المزاهد زائد العابد قل عالجت العباده فما وجدت شيئا اشد علي من مفارقه الاوطان سبحان الله وهذا اسناده صحيح هذا الاسناد رواه ابن معين في الخليه باسناد حسن عالجت العباده فما وجدت شيئا اشد علي من مفارقه الاوطان و فيه مثل عند اهل السنه و اهل الحكم يقولون تربقه الصبا تغرس في النفوس حرمه كما تغرس الودادات في القلب رقعه تربقه الصبا هذا التربه تغرب في الانسان حرمه كما تغرق الولاده في القلب ماذا رقه لهذا الانسان اذا حب يرقى واحد كيف يدير في بعض النصوص فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقيه انه يذق في يده ويضع يده على التراب يقول تربه ارضنا تربه حاتم تعود تربه ارضنا تشفي تقيمنا باذن ربنا ثم يضع يجمع بين الذر وبين التراب على التراب على تربه ارضنا لهذا وان وان كان اشار اليه هذا احد علماء المالكيه القرافي رحمه الله الإنسان مخلوق من ماء وتراب لا عمل له من الأصل الأول ماذا؟ تراب ثم الأصل الثالي ماذا؟ ماء طيب يتوظر فإذا عجز عن الوضوء ما لا فعل؟ ثم قال القرافع حتى يعيده الله إلى الأصل الأول هو تراب حتى يعود إلى الأصل إلى ضرب الدعالة ومن مش ولا واحد في مثل من ولا يكون سلطان إلا يدي وقت ثمن إلا يدي وقت ثمن فإذا تيمد وضرب بيده الصعيف الطيب ومسح كفيف ووجه وتذكر ماذا أطله إذن تربة إيش تربة أرضنا تشفي تقيمنا بإذن ربنا هذا الجمع له معنى يعني عظيم لمن تأمل في المصر وأن الإنسان يجاهد نفسه أشد وأشد حتى يبقى دائما محافظا على قدر من المحبة لوطنه وألخص التعريف لمن أراد أن يذكر التعريف فأنا أقول العبد الفقير إن الوطنية هي قيام الفرد المسلم ومعه بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام بدافع الشرع والتقرى وهذا التعريف الذي خلصت إليه إن الوطنية هي قيام الفرد المسلم نتكلم عن المسلمين تعتبcé أن الجزاء الإقليم إسلام فهو تعريف خاص بإقليم مسلم قيام الفرد المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام بدافع الشرع والتقرى والفطره ومن لوازم المحبه المحبه لها لوازم ان يشارك جميع ابناء الامه في تعليم ابناء الوطن وتوجيههم الوجهه الشرعيه المستقاه من الاسلام الحنيف من كتاب الله تبارك وتعالى وسنه النبي عليه الصلاه والسلام اقف بعد المنابر واختم الكلام افتح المجال لبعض الاسئله فالمعلم اولا مسؤول عن التعليم والتوجيه في ميدان عمله من لوازم محبه الوطن ان المعلم مسؤول عن التعليم والتوجيه في ميدان عمله وموكل كذلك بالابداع والتطوير الا يبقى جامدا حتى يشارك في تنميه ملكه الطلاب وتحسين ذكائهم نعاني اخوان من مستوى ضعيف الملكه ومن مستوى ضعيف للتفكير ف الذكاء وتقويه الملكه هذا هذه التقويه اول ما تتنمى تتنمى في في المدرسه مقدم عندي اولاد ادرك واسال عن الذكاء وعن التفكير ذكاء ثينك تييفكر واستعمال الملكه في اثنين بعض الاشياء فتجد ان هذا هذا هذا المجال غائب جدا اذا من لوازم المحبه ان الاستاذ والمعلم مع التعليم والتوجيه وتدريد المقرر هناك شيء يسمى تنمية الملكة وتحسين الذكاء فإذا كان الطالب ذكيا حتى وكان ضعيفا في المقرر ولكن لو عنده ذكاء وعنده ملكة هذا يستطيع أن يواجه سعاب الحياة وإن لم ينجح بالتعليم الأكاديمي بقي على سلامه الفطره الاشكال اين في عدم استماره الملكه بتقول هي اخرى من لوازم حب الوطن موجهه الى العلماء وطلبه العلم الشرعي طلبه العلم الشرعي الدعاه الموجهون المطلعون ابراق كثيره المفكرون ابراق كثيره موجوده بالبلاد هؤلاء عليهم مسؤوليه ثقيله في نشر العلم الصحيح في نشر العلم الصحيح وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعلم والحلم والموعظه الحسنه وعليه مسؤوليه كبيره في توجيه الامه للوجهه الصحيحه وهو ايضا بالحكم الذي يحتد الواجب ف هذا الذي يقوم ب جمعيه الشباب والاخوان الذين يرتبون هذه اللقاءات هذا نقول نحن التميه من لوازم احبك باللوازم ماذا احب الوطن ان ابنائه يدفعون الى ماذا لا يدفعون الى تربيه هذا الجيل وتعليمه وتوجيهه الاولاد وابناء الامه يحتاجون الى من يسمعه ويسعون الى ان يسمعه يحتاج من يسمعه ماذا عنده ويحتجي لان يسمع ما ينفعه اما من يتكلم وما يسمع ايه مصيبه هذه انه لا يسمع ولا يتكلم اذا يبعد ما يوحى اليه رايه وعقله القاصر او ما يوحى اليه ابنيه او ما توحي اليه الابواق المغرضه او اهل التقليد والتقليد اما اذا تكلم عرفنا ماذا عنده واذا سمع صحاح الذي عنده او اكتسب علما جديده واجب اخر على ائمه المساجد اولا نرى والله تعالى اعلم انهم عليهم ان يرفعوا مستواهم العلمي حتى يتسنى لهم تربيه الجيل تربيه روحيه متينه احيانا المصل يجد نفسه اعلم من الامام الامام في واد والواقع في واد حتى من في واد ولا في الحضور معروف في واد وهذه نوع من من استهزاء العقول والاستخفاف بالمصلين किن بابا ان بتلمزر وتصور يوصل له مهد عبد الله انا في دكتور والاستاذ وطالب العلم وفي من مثقف وفي من مسؤول ان تفهم عالم مفتوح الان ثم يتكلم كلام مرفوض عقلك بسرعه والناس يحترمون الايمان سكوتهم ليس لانهم يوافقونه لانهم يحترمون فقط الامام اذا جنى عند الناس يحترمون كلمه ديرش عليه حتى ولا يصلي معه ولا ايش يصلي معهم ديرش عليه حليب حيث كنا اصلي معه ديرش عليه اذا اولا رفع المستوى العلمي حتى يتسن لهم تربيه الجيد تربيه روحيه متينه عمودها كتاب عمودها كتاب الله تبارك وتعالى باذن فاتله وان يكون خبيراً في قضايا الأمة الهامة أن يكون الإمام والطبيعاً في قضايا الأمة الهامة وأن يكون محطة جمع ووفاء وليس مقرد تفريق بين الشباب بعد أئمة المثال للأثب الشديد إشعال النار بين أكبر وصغار بين الجيل القديم والجيل الجديد ويبقى يتفرد هذا نقول هذا يوقف على الفتنة بين طلاب العلم والشباب وبين كبار الفلم وهذا لا يجوز بل أن يكون حلقة وصل بين الأجيال حلقة وصل بين الأجيال الكبير يستفيد من الصغير العلم النابع والصغير يستفيد من الكبير التجارب والمواقف النبيلة والرجول والشهام والشجاع والمبادئ والطبحيات هناك تبادل بين الاجيال تبادل منافع والصراعات بين الاجيال الكبار يقولوا للذراري هذا ذراري كان والو والذر يقول الدلالي، الدلالي، اه ما بقى غير الحبس وبقيت هذه لماذا هذه الفجوه لا غلط ياك كيف هذا يا الجيل كيف هذا ملايين فقط في الجامعات والمعاهد والثانويات كيف هذا راه يقرا ياك كيف هذا هو يقرا اذا معناها هناك استثمار علمي موجود طيب انت كبير في سن 70 سنه 80 سنه اقرب منك التجارب التاريخ المواقف الاشياء النبيله التي هي متوارثه ويلي هو الثابر عركابر والكبير يستفيد من اجمل جيل العلم والسنه والمفاهيم الصحيحه اما الايمان لديل بين الصغار والكبار بالله عليكم هذا ايمان دايوا فرق غلا بين حد قوي ولا حد ضعيف وعنده كتابة احجاب اه افضل الله بالتحريف ديال الطيب يعني الان كاين واحد باش يكتب له احجاب كيقول له دير احبلك يتحرب ودور شوف انا نكتب الاحجاب هذا ومن بعد هاك تسخف ف بهذا التفكير غلط مؤسسه عظيمه عليها ان يشارك في هذه المؤسسه من عنده العلم النافع والعمل الصالح من عنده الالمامه بقضايا الامه من عنده نظريه صحيحه للجمع بين الاجيال حتى نخرج الامه ونرفع عنها نخرج الامه من الجهل ونرفع عنها الغمه ولا نزيدها تركات ثبته الباطل رساله اخرى الى اصحاب القلم في الصحف والمجلات صحيفة والمجلة والاعلام ورواد التاليف وصناع الكتابه لهم وظيفه كبرى وهامه في تعليم الامه وحمايتها من الافكار الوافده والبائده والافكار السامه بل مجال الاعلام لا بد ان يكون سباق الى عقول ابناء الامه لا يكون متاخرا او مزورا الحقائق زورة طارق. لا. الصحف المجلات كتب الإعلام نبياء في الفات. هذه مؤسسة عظيمة له وظيفة كبرى وهمة في تعليم الامة. في التعليم والحماية. قولت حمايتها من الافكار الوافدة والبائدة. حمايتها من الافات السامة. ان يكونوا سباقين إلى عقول أبناء الأمة. قبل أن تغزى في بيارها لك غزو فكري جاءت من الغرب والشرق بس الثموم عن طريق وسائل الإعلام إقاد الفتن التحريق فهذه الأضايا على أصحاب القلب على الطفح على المجلات على رواج التأليف والصناعة أن يثابقوا احاط الافكار السامه الى عقول الامه لحمايتها وتقليها بالمنافع ف فاستقلوا لعقول ابناء الامه بالارقى المعاني نوع من الحمايه والمقااه حنا الان انا قيت اظن محاضره بجامعه فاطمه في في مركز قطر قطر الرئيسي وكذا جنب في الجزائر في الاصطوانه ف قلت لها الارعاد والخروج والتكفير كان فكرا يجول في الساحه الجزائريه اين كانت حد القلم اين كانت الصحف اين كانت المجلات اين كان الاعلام في محاربه هذه الابداع افخات تتضخمر وتتضخمر وتتضخمر وتأخذ حجما اكبر واكبر حتى تتحول الى ظاهره الى بعده اتى على الاخضر واليابس وكان بامكاننا ان نقضي عليه في المهد قبل ان يتحول الى يعني الى جرمه تتحرك للاستهتار غلط لابد ان يعالج المرض حين ظهوره لا حين تمكنه وهذا واجب ماذا واجب هذه المؤثفه نحتاج الى مجلات رضينا تعني الابناء الامه اا مجلات علميه تعنى بمقاصد السلف تعنى بالعلوم النافعه تربط ابناء الامه بتاريخها المسرف مجلات علميه تقول بالبحوث العلميه النافعه تفتح المجال للعصابيين في الجنوب هناك طلبه علم عصابيون تخرجوا من الزوايا مع انهم شهادات ولكن عندهم من المعارف والعلوم علوم الاله بالاصول واللغه العربيه والتاريخ وال والفرائض قد لا تجد هذه العلوم عند دكتور في جامعه هذا موجود ذهب الى بعض المشايخ سواء هنا او في ادرار او في اقصى الجنوب تجد عنده من العلوم والمعارف ومن الحقائق عن البقعه يعني الشيخ بيبر لا تعرفونه تحقيق باب العادل الذي صاحب مدرسه اولف في ادرار رحمه الله يعني كان من المقربين مني رحمه الله ف مع انه عنده بعض الاشياء تعلق بالاشاعيه وغيره من العقائد ولكن اعجبني انه عنده اهتمام بالمنطقه اهتمام بالقبائل الموجوده اهتمام ما يسمى بعلم الانساب هذا العلم الذي غاب غاب في السبعينات لاسباب ياسيه عاط في السبعينات لاسباب ومن مبادئ المصالحه كذلك ما انادي انا ان نعيد علم الانساب فلما يتكلم عن العلماء يعني الجنوب وعن نتكلم عن الفلاني ولا ما في لافه قبيله اللافه فهذه العلوم لولا ان كتب فيها الشيخ باء رحمه الله ما اظن ان يقف عليها حتى أستاذ جامعي إذن حول العطاميون يحتاجون إلى من يقوم بأعمالهم إلى من يؤذرهم أن تكون لهم جلة وحوثهم العلمية تنشر وتوز على أبناء الأمة رسالة إلى التاجر المتلم الجزائري لا أزا أن التاجر ورد العمل له مكان عظيمه في المجتمع ان المال له نطيب البال في بناء الاوطان وعزه اهله المال له له نطيب بال واه باهر في بناء الوطن وعزه اهله ونصر كلمه الطيبه وهذا يقول بما يلي اولا المال ان يستثمر في العلم وليس في السوق بالمساهمات في نصر العلم لأن إذا قاد العلم ظهرت الفتن فبطبع الكتب إقامة الأدوات إقامة المحاضرات كذلك في الاعتناء بطبقة من المجتمع الثقراء والمعوزين الاعتناء بطلبة العلم النجباء وتفريغهم للدراسة والبأس ما عندنا الآن تفريغ عندنا باحث طالب علم قوي ومتمكن احتاج ان يفرض الان انت اجلس ندير له تامين وندير له راتب وابحث وانتشر في الجزائر ولك بالشكر والتوافر من مسؤوليها المهم علم ابناء الامه ما ينفعهم لدينه ودنياه هذا موجود, موجود في الخليج موجود قديمنا اللي هو كان مفرغ الحفظ المحاضره كانت مفرغه ولكن صار علماء كيفس العالم هذا ينوض على 7 يخدم حتى 3 الليل وانت انت العالم وانت يبحث وانت يقرا وانت يدرس وانت يساعد يالف الجزائري حاجه الى علماء لما اقول هنا ما نعتدوش فتاوى تاع برا تجي من من من وراء البحر قال طيب يا سيدي اللي ما يحتاج الغني مفقر اليد العليا خير من اليد السفلى طيب هل هناك استثمار في العلماء في الجزائر في تبار البحث عن النوابغ بغض النظر عن الجهه الاكاديميه انا ما يهمني دكتوره ولا دكتور يهمني ماذا ينتج اثره الايجابي على ابناء الامه تاليفا تعليما دعوه اصلاحا مشاركه في بناء وطن في التاليف في المواقف الحميده هذا هذا اللي يهمني انا فاتاجر لو دعوه اقتصاديه دعوه علميه دعوه بالاهتمام بطلبه العلم والباحثين دعوه بجلب الصناعات النافعه للوطن دعوه ببناء المساجد والمعاهد على مختلف تخصصاتها دعوه ببناء المدارس لتحفيظ القران الكريم بل اقول دعوه حتى بانشاء مساحات خضراء وحدائق خلابة التي أسميها نقطة التنفس للمواطن بعد أسبوع من الجهد والعمل أنا عشت سنوات الإمارات يعجبوني بعد مع الشغل عندهم حدايا خلابة أنعى بالأولاد يخرج الإنسان مع أولاده يتنفس أولاده ينبو ينسى ذلك أن الجهد أسبوع يتنفس انسان يحتاج لان يتنفس والا طارق البركان هذه المو... هذه الاماكن الخلابه الخضراء حتى علميا كما يقول الخطيب البغدادي ما نقدر في علميا لها دور وحسيا لها دور لما المواطن الان عايش في غرفته وصاله وما عندوش مكاية نفتش فيه أقل شي يخرج من غرطينه وطالع من بيقه إلى مكان ايش تحى خضراء يلعى عم أولاده يسرب شاي يرجو تحت شجرة زيتون وصل للعاصر ويرجع عداره ويرجع خفيف كيومه ولدته ايش امه هذا لعمل السهراء نظرية موجودة ابو ظبي ممكن اصغر من من ورقلة فيها مئات الحدائق مئات الحدائق كل ما يطلبه بين الحدائق الخضراء فعلا طيب من كذا حديقه واحده بس الناس اذا كلام علمي بتحتوي و... يعني كنت في اقتروات الحديقه اكيد تعاود تلقى غرفه يعني من اقتروات اكيد هذا ضروري يا اخوان نراها سبيلا من السجل التجار تصبر بها ف مشارع نافعه هذه رساله الى رجال الاعماد الى التجار رساله نبيله الى الى رجال الامن باختلاف اقسامهم وتنوع وحداتهم جوا وبرا وبحرا لاننا نتكلم عن ماذا عن حب الوطن والولاء لله أقول فعليهم يعول المجتمع بعض الله تعالى في حفظ الأمن والاستقرار وفي ازدهار الوطن وبنائه فأقول فهم حراس العقيدة نية لا بد تكون نية تعوى هذه حراس العقيدة حراس للفضيلة حماة للوطن الإقليم من كل عابد وحاقد وحاسب بل أقول هم درعه بذ كل مجتمع مبتن وقاعدته المتينه لبث الامن والسكينه والله الله جاري جلال الامن في ان يؤتى الاسلام من قبيلكم فقد عرف لكم المواطن مواقف عديده تشكرون عليها وتسجل في في سجلكم الحافل بالانجازات الكبرى وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن النار لا تمس عين بات تحرط في سبيل الله هذه النيه لا بد أن تكون موجودة فإذا تضافرت جهود رجال الأمن جهود التجار جهود العلماء جهود المصلحين جهود الرجال الأعمال والاقتصاد جهود السياسيين إذا تضافرت هذه الجهود كلها بإذن الله تبارك وتعالى دار الوطن بمثابه سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هذا الذي اقوله واسال الله تبارك وتعالى لوطن الجزائر النماء والزياده واقول كما قال الشاعر ولي وطن لا يرى مثله يقر بذلك من عرف وليت من جهد ولي وطن لا يرى مثله يقر بذلك من عرف اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ بلد الجزائر من كل الفتن وان يحميها من الاشرار والشرور وان يسدل عليها الامن النفسي والامن البدني والامن الاقتصادي وان يجعل يعني بلادها اي الجزائر رخاءا سقاءا وسائل بلد المسلمين ان ذلك على رب يسير وهو نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين ولك الله يا شيخ يا مغامر عندك الشيخ هذا السائل يقول هل هذه للمظاهرات في دور الوطن نادي عن حب الوطن ام ماذا هل هناك طرق للحب بما يخص هذه الامر والله كل واحد كيف يعبر عن حبه نحن نعبر عن حبنا للوطن انطلاقا من الفطره السليمه ومن ديننا الاسلامي المظاهرات لا حكم شرعي ولها حكم قانوني على نمط القانون المعاصر او القانون المدني او ما يسمى بالديمقراطيه على النمط الشرعي العلماء لا يجيزون المظاهرات باعتبار انها تخل بالامن واستغلال للمرافق العامه وإذا قادها الجهاز والمغفلون قد تستغل الى اغراض اخرى تعود على المواطن والوطن بضرر هذه من من النظريه من النظريات الشرعيه هل هي سبيل من السبل الشرعيه نقول لا الجواب لا هل هو سبيل من السبل المدنيه نقول على النظريه المدنيه قبل ان نجعلها تبيلا لا بد ان ندخلها الى المدنيه ولا بد ان يكون الذي يمارسها ماذا متمدنا بمعنى كلمه المدني اما اذا كان هو غائب غيابا تاما عن المدنيه لا يدري ماذا يريد الى ماذا يهدي فالحكم الذي عليه علماؤنا لا نرضى ان نخرج عنه توع علماءنا ان هذه المظاهرات لا تجوز وخاصه في اقليم اسلامي امن يتعاب ابنائه الى اصلاحه بالتي هي احسن لاتي هي اقوى نقطه اخرى القياد فاسد لا يجوز ان نقيس اقليم على اقليم لا يجوز ان نقيس الجزائر على تونس ولا تونس على ليبيا ولا ليبيا على هذا القياس باطل وكل اقليم ظروف لكل اقليم يعني حقائق لهذا ان عبد الفقير ليس تذلفا لا للسلطه ولا لاحد وانما انطلاقا من معرفتي ودرايتي وبحثي ان الجزائر له هو الخاص الجزائر له هو الخاص لا تقاس لا على تونس ولا على مصر الجزائر بحاجه الى اصلاح بل الذي احسن للتي هي, هي أسلم يتكسر في مئة ثناء ما يتسجر في ثناء يتكسر في مئة ثناء ما يتسجر في ثناء تحتاج إلى نوع من التضافر الداخلي لأن الجرح الذي مرت فيه الجزائر ليس بهيز فليس الجزائريون ليسوا بحاجه الى هزات لتفيقوا حتى يفيقوا لانه يفيقون وانما بحاجه الى من يوجههم من يعلمهم من يستثمرهم في الخير نتكلم عليهم قالوا الذين قالوا لهم ارموا ارموا فضل ارموا فضل لا لا نقيت النايم على طحي بحاجه للعلم بحاجه الى الاستثمار الداخلي الامر بالمعروف النهي عن المنكر بين المسلمين ذاكر هذا لان هذا السؤال متعلق بمحاضره اخرى الاصلاح لا يستل ماذا الفساد نتكلم على هذا طرق الاصلاح عند اهل السنه والجماعه خلاصه انا لا ايد هذه المظاهرات والعبره ليست بالنوافي عندنا اهل حديث ان العبره بالبدايات كما كانت بدايته خطا حتى وكف النهايه بنظر الناس يعني معقوله فلا لا لا لا نطمع في النهايه التي بدايتها غلط ولهذا نتمنى للشعب المصري الاستقرار والهناء وان يجتذب منها اهل السنه والجماعه وان يعني يستغمر العلم النافع في اصلاح بلده نحن لا نحمد ولا نقلد حدود قضيه وقضيه لا نحمد ولا نقلد لان بعض الناس يتاسف الشديد لان موضه ليك ايوبادي سكول تونس ليبيا تونس ماطرون بعدي اللاعب دراري مثل حرق البدن يبو عزيز يحرق روحه ومن سنى بالاسلام سنى سيئه فلا يذرها وذر وزرو من عمل بها لا ينقض من اوضائه قيامه ولا بطل وحتى ولا حق النفس من اساليب التعبير سبحان الله العظيم سنه سيئه جدا الجزائر لا قلد يا اخي قلد قلد بحاجه مليحه يقلل رجل فرغ نفسه تحلل نفسه من دباب طيبه لما سؤل الامر هناك جهات كثيره يعطوا حق زوجته الصبر على الظلم اهوه بل هو المطلوب من من اذاء النفس وحقها ان اذاء النفس حرق هذا الانتحار والذي ينتحر بهذه الجريمه يبقى يعذب بها الى يوم القيامه النبي قال من طعن نفسه بحديده فما سواء في نار جهنم يتعذب من تحسس ثم بما دبي يعذب به من حرق نفسه ولسان النار تخيل في جهنم يهرول هذا مضاعف اس 2 عذاب اس 2 المطالب الشرعيه لا تكون بالممنوعات ولا بالمحاذير ولا بالحرام ما جعل عظم الجنب ما جعل شفاءكم بما فرض عليكم حنا مرض عندنا خلل حبينا الشفاء من الخرام بالحلال الانتحار ماذا حرام شرعا وجريمه قانونا جريمه وشرعا ماذا محرم اذا لماذا ايها الجزائري تقلد نحن لا نقلد ولا نشبه الحمد لله لا تنن لا تشمت لا تشمت من من واحد وتقول الحمد لله انيء عفانا مما ابتلي به وفضلنا على كثير من من خلق تفضيلا ولا تقلق بالمنكر قلق خليك صاحب شخصيه صاحب مبادئ وصاحب افكار كاف دافا ولا تقيس القياس الباطل لا تقيس قياس الباطل لا تقيس قياس الباطلة وهذه الثوارات ليس موضة طيب أنت موضة شلتك شلتك شلتك موضة يعني قال لك شلتك شلتك موضة هيا وين بعد وين لا تتقي الله وما في الأمة تلعب في قضايا الأمة من جولي أحد يجوز الاصلاح لا يكون بطريقه هذه بهذا الموقف الاصلاح ليس بهذه الطريقه نحن نظرتنا نظره ايش شرعيه قد في واحد يقول لك من الناحيه القانونيه المذله مسموحه يقول مسموحه لكن قبل هناك ضوابط وقواعد حتى في النظره القانونيه يتم بها هذا المواطن حتى نقول انه اتى ب الفائده المرجوه على النظر على النظره القانونيه اما على النظره الشرعيه فكان من الواضح وجلي ان ما قاله اهل علماء الافلاس هو الحق هاجي واحد يقول يا شيخ الله يهديه افضل الله يعليكم في قناه الجزيره صح ولا لا يالله خليهم نحن لا نشمت لا نشمت الجزائريون لا يشمتون ب احد خليكم على هذا المبدا لا نشمت ولا نقلد ونصحح اوضاعنا بالذي احسن الذي بالتي احسن التي هي اقوى وال والذكي والعاقل الذي يصلح وطنه من غير افاق جانبيه تعود بالضرر عليه على مدار السنوات في مدارية القوي والعاقب والمجاهد والمستقنع والمطلح والذي يصلح وطنه وفق المنظور الشرعي والعرط المرعي بالسبل الشرعية في حيث لا يعود الإصلاح أو لا ينتج عنه ضرر جانبي يعود على الوطن على مآل سنوات واجابه عن هذا السؤال اتركه الى ضوابط الاصلاح نعم الشيخ تؤمن ان الماده توضح عن حديث مباشره فاهم الشيخ يقول كيف يتعامل الحكم فيما يخص في مثل مباريات الجموعه وناقول احنا انا انا في الجزائر لا اشجع اي ظلام ولا ولا اراقب و بعض تعذيب النادي بالمظاهرات فهو يطالب الى ان يعيد حساباته لانه غير مرغوب ماذا ليس له ماذا يفيد المظاهره في 12 واحد ها الجزائر العاصمه التي نادى بهذا الحقيقه انا في نظري الحريه الفعليه قضيه العدل لا لا فقد تكلم ونقص كما حبيت ف ما عنده ولا مشروع الذي يامل اليه الجزائريون فاقد الشيء لا يعطيه بل هو مقلد يريد الشوشره وجلب الانتباه وجلب القنوات التلفزييه اليه يريد ان تكون له طرحه في قناه الجزيره اما هل عنده مشروع اصلاحي ينشده الجزائريون فنقول فاقد الشيء لا يلقي طاع باقي الشيء لا يلقي ويشكر ان انما بعض التيارات التي تنتسب الى الاسلام تؤيد هذا الباطل فهذا من من العجب والذهال ان يقول احدنا نحن نحن نناقش كل قضيه كلا باطل اثر الحق اثر الباطل في مناقشه القضيه انت تنتقم وتنتقل كل قضيه أنت ديتركات والمسلم لا يلتقي مسلم مظهر مسلم لا يلتقي وراء الوقت اذا لا ينصح ابدا بالمشاركه في اي مزيره ولو تبع بها النظام اذا هذه تتوسع ولو تبع بها النظام لا انصح بان يشارك اي عاقل في اي مزيره طرق الاصلاح عندنا معروفه سنبينوا ان شاء الله طلق أهل السنة والجماعة لا نشاف سمي حق ديمقراطي حق بصدوري من نشغل به من نشغل به إذن المسيرات لا أراها من كله أبدا ولو سمح بها وليه أمر المسلمين نعم سيد فارس سيد فارس سيد فارس سيد سيد حملك الله كيف نسمع بيننا أن يكون الحاكمة مسلمة وفي نفس الوقت جادة وكيف نصنع الشباب يطع المسلمة والله ان الصوت كله اجا في السلطانه الجائر اما سلطانه العدل ما ابو العادل فرحان كل الصبر كله قاعد تطارد الجائر فاذا تعرفوا كل حقوق وضاع الواجب على المسلمين ان يخبروا ولها لكل ثلاثه انهم السباق المحارره ان يخبروا ان يلجؤوا الى الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انا اقول اذا وجد المسلمون برما ان تبتدئ المساجد ايقاف الصبح وان يضل الايمان القراء وان يلجؤون الى الله عاده لا مطلوب اللي ابن العقل و يجيب الحق كما يقول هذا وجهه الهريه ده بيقولوا الذا يعني في حدا بدهن يجيب حق في جير الدخان بيجيب حق أما فيه هو الله ويبدأ الإطلاق في الصوح ويبكي ويبكي ويبكي لله يقول لك هذه هي قديمة هذه ليست موزان، لا أجل نحداش ويبكي نحداش؟ كان أجل نحداش كان يطرق خفرة إلى الطراج وغير الطوط وغير الزكاة لماذا لا يطلق الجزائريون الثنين وخوينة ويرجعون إلى الله؟ هذا يشوف في قدرة الله لله ورحمة الله وعلا نغير الاحوال ان الله على الويل ما بقو حتى يغيره هذا اسلوب يقوم فوق الاغنياء كلهم يتصدقوا 1 مليون مليون مليون على الفقراء ويقول اللهم اننا تصدق في هذا المبلغ سائلا بذلك يا رب ان تغير احوال الجزائر من حد الى احسن هاي يدور صندوق ويتصدقوا على الفقراء ويبرموا البيع ويذو جوه ولا يعطوكم الواسع والله قراب مليونه من في انا يعني... اول مليون مليون الشيخ هذا يمشي بالمقلوب هذا الشيء هذا ها مشي مشاريع ف هذه اثاريه اصلاح من اثاريه تصالح بين ما شاء الله اذا السؤال هذا وش هو نحن نظهر على السلطان الجاهر واهل السنه لا يرون الخروجه في حال من الاحوال بان نلجؤ الى الله بالصبر على على دوله السلطان ويدعون حقه ويسالون الله حقه يدعون حق السلطان وحق الرعايه لسالوا من الله هذا الحديث يبين فوائده ادوا اليه حقوقه وستروا لا تسال البرلمان وستروا حقك نقول هذا المظهر فيها حتى في باب التوكش على الله ونحن نحوه أن يلجعوا لله يلجعوا لنا السليم المختلف الغربين تصلح المظهرات في روما والبيطان هي والمان لكن لا تصلح في ديار الإسلام لأن ديار الإسلام أن النبي كان إذا حذبه أمر وزيره فالزعائلة أن إذا حذبنا أمر اقتعنا طريقه غير تماما غير تماما لكن في الوقت هناك من المسؤول رئيس الدائره او او اورده بلديه لا يترك الامور حتى تتفاقم بل يسارع الى علاجها قبل ان تتفاقم لا يترك المواطن حتى يقول اه اشتكيت بل يسرع اليه قبل ان يضرب لا تعود تعود المسؤول جدديب للطاقه وليس للحوار كذلك كذلك اسلوب بدالي من نوع من او اسلوب قديم للاستجابه عند الطاقه وليس عند الحوار تسمع <تصفيق> تجيب الموافقه لما يحاول ليس لما يفرق لانه اذا فرق معنا وصل الموتش للعظم هي بدون العوار ما يبغى براكم هذا كذلك اسلوب اخر في الاطراح للاستجابه عند الاستجابه عند الحوار وليس عند الثلاث، نعم قالت الله من الشيخ ولماذا الله من العلم قدرت الشيخ يقول قد يستشع الشباب بأن السبق الذي يتعيرهم عن ذكرتهم هو الظلم والحاجة ثم يتحدث ودفنا فضيلة السماية من الشيخ ما لي حقائق، لماذا تستشع الشباب على الشباب لأن الثلاثة راح لا لا حيقولك طيب، قال لي، فجر الناس الظلم اللي يفجر الناس جور الثلطان لا الظلم لتفجر الناس جهه السبل الشرعيه في مقاومه الظلم ولذلك الظلم حذاف يفجر الظلم, الظلم يعاد هو وهو يعني محرم كما قالت الله تبارك وتعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محررا بلا طاوله كتب العلماء خطبه الموحدي المضارع المشترك بين الرعيه في شيخ الافلاح الغم هذا ف يقابل 200 درهم في ورثه فرد لا نقول طور كعب سبب من الاسباب البلبله سبب من الاسباب الجوع سبب من الاسباب الفقر سبب من الاسباب كما قال العلماء من قدامى اللقدي صراحه والقلم من اسباب الهجر والغلاء لان الانسان اذا كان في موقع فيها غلاء فحتمه سيقضي وقته كله راء الدنيا اذا مت يتفرغ لعباده ربه تبارك وتعالى يفطر باسم خالص ويبر بوماته يصلي صافيه وقته خير من العيش في بلاد فيها الغلاء يقضي 24 ساعه و24 ساعه وقالوا من الضر والعظم المغرب والهشة في الليل في جيره فقالوا من أسباب الهجرة الغراب صيد هذه الأفضل هذه المظالم ليست حديثة العهد ولا الزاعة من موجود عقل تاريخ الإنسان للصالح العرض السؤال الشرعي كيف نتعامل مع هذه المظالم كيف نتعامل معها هذا ما نتكلم عنه يعني لا اجعلها مبررات <تصفيق> نحن لا نبرر للخطا بالخطا نبرر الخطا او نلفظ بالخطا التبرير والتضليل بالخطا اذا باطل لما نقول ارهاب ظاهرا السبب والعذر نقول لا الاجهاد في خطر سبب قلق الهجي الضرب غضى فكرة إذا الضرب مغضية البطارة المغضية أي عوالة مساعدة هذه مغضة إذا كيف أجعلها أعطاق تلبية ولهذا علمان الضحارة ما هي وقاية الشباب من الأفضار التلبية وليس الإيجابية هناك فكر سلبي وهناك فكر استثماري إيجابي لما نقول بما الاستثمار كل شيء تمكن الاستثمار ان القدامه لما يقول لما يقول ابو حامد الغزالي في المستصفى يقول, يقول المجتهد هو الذي يستنبط الاستثمار يستنبط الاحكام الشرعيه من هذه الاحكام اذا هو استظهار للمعلومات بما هذه الاحكام هذه الإثمار والنماد، هذه الأسباب أو هذه الأواغذ أو هذه الوضعيات يقادلها أولول شرعية ذكر على الإله المرحب السمه وتعالى في كتبهم ذلك عنها الإنسان والسنة أولاً علينا أن ننجب لها بسداء مثل إنسان مريض، أنا دائماً تقول إنسان مريض كل ما رفضي فقالت على إعادة سرقحة بدايه حتى لا يكون هاجر من كتاب الله وبعدين يتمم باقي العلاج ديالها الان السؤال المطروح هو هل الطرق الصحيحه نقول هذه الاسباب الموجوده هل يقدر المسلمون الحلول الشرعيه في علاجها وتغني شي سبب المظاهرات الظلم والظلم نقول لا هل تقدر المسلمون نقول المسلمين التطور الشرعيه في علاج هذه الظواهر السلبيه في المجتمع تظهر الرشوه الحكره المجاب البطاله هذه عوارض سلبيه في المجتمع هي إلى إلى اي تجيبه الى التب الى تقلد الاثر انواع من الافلاس والتعطيل هل تقدر الان السؤال الشيخ ما هي ما هي التطور الشرعيه فهذا ما سيقشح لك نارات الحلقة أول محاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بارك الله في الشيخ وحكي الله خير على الله خضير الشيخ مازلت أخير؟ لا أخير تعالى أيضا خضير الشيخ أشهده الله فإن أرهده فإن الله أزهده أحبك الله بارك الله بارك الله في الشيخ مع معنى الضموغات إلا الإسرار تطالت إلا الشعوب العربية وأثرها في المجتمعات المسلمة كما ما ستقتصد وتهدف كذلك الى ديمقراطيه واقتصاديه اشتراكيه واحد مزدهريه واحد قرامطه ها قالوا جاء واحد قال الان كل الديمقراطيه معنى حكم الشعب انا الحكم للشعب هذه ما عنديش فكره يعني الحكم للشعب او الشعب هو صاحب السلطات طيب انا اقول تعليق معليش دي حقوق لازم نتعلمها لما نقول حكم الشعب لماذا وضعت الاملاحقه لماذا لا يحكم الشعب لماذا حكم القاضي هذا القاضي سلبه حق الشعب حق السؤال سؤال كهذا <تصفيق> <تصفيق> القاضي اتخذ القاضي من الشعب اذا احنا مقبل نقول حكم الشعب هو اول حق لله تعالى ان الحكم الا بالله طيب و قبل ما نقول الحكم الشعب ندخل في هذه المتاهات الطويلة العريضه لا دائما اقول لا بد من استثمار في الشعب اي بتعليمه وتثقيفه استثمارنا الرئيسي في العلم ولا نقول قطره اللي ننبه عليها لا اقصد العلم بالبدايات فقط لا ابواب هذا المجلس عزم ممكن هذا الكلاب لا يأخذها برسلسة الجامعية أو برسلسة ثلوية وقد يقول في له ما أردو وهو يتقاه مجرم ونحن لوجه لله نظره المساعد إن شاء الله إذا الاستثمار في تعليم المسلمين ليس محصولا بإذن مؤسسات التعليمية مراجعة الشغال الاستثمار المجلس الدقالبية الاستثمار المجلس الدقالبية الاستثمار المساعدة الاستثمار مخيوة الصيفية في الضماء محاضرات الندوات ش... الصيفية الشدوية في الضماء إذا صفنا نقول بحضر الشعب أول نصحي لتعليمي الشعب حتى يستطيع أن يحبط وأن يحضر وأن يتصمب الغازل هذا اللي في اليهات المنزل كبير وما حراش كيف يحكم هذا؟ اذا الديمقراطيه عندها التعريف عند في علم المنن طلع حال في ويتمت الديولوجيات المشابهه لها معناها السلطه تيش للشعب وان الشعب هو التشريع طوب ان الشعبيه الشعبيه تم التشريع مصدر التشريع كتابه السنه والجماعه يعني باب التشريع واحد خلنا نحدد العقل نشوف بده اخي حكيت طلب والجدي انت ما تقدر تشريع يعني الكثرة لا تدل على الحق تمام يعني الكثرة لا تدل على الحق هذا هذه نظريه الحق مراته المصادر الثابته الكتاب السنه إجماع أرضا صدر عن مجلس علمي فقهاء علمان اجتهاد مجل لبنى أن أطراع في مصادر التشرية إذا مصادر المجلس العماعية شدنا ثنى إجماع قياح وليس الشعب هذه مقطع عندما نقرأ في الجامعات وكلية الشريعة ويتألكم ما هي مصادر التي لا يحدث أنه الجواب فتاة القرآن زيدو السنة الإجماع القياد ثم المختلف فيها الاستحسان العرب عور الصاحب سد الزراع هذه المصادر التشريع عند المسلمين وعلمات فقهاء هم الذين يتعاملوا مع هذه المصادر ومن خلالها ماذا؟ يا ضروره لكل عقد ولكل نوع من التداور والقواعد التي تلائم العقد ولكن تستمد من روح الشريعه اذا احنا نقول كلمه إن الشعب القرش في الشريعه ترى مو صحيح ابدا نعم الشركه الصفه عند الوقت الان حديث انا التبادل المباشر الشركه الصفه لما الشيخ محمد حسين يبارك تصور ويشير لها ما راش الشرع من هذا و هو حكم من الدفاع عن محمد حداد تم المضرب اسلام المضرب ايوه انا بحقيقه انا اللي نفسي مقبوضه من الدعايات المضريعه صباح اول وشيء قوي محمد حداد قبل ما يغلطوا له في اذاعه التاء الثاني يفتح النظام مدح يا ودي ما له ذي نرجو الله الرحمان ويرجيه الله بين روما اتفرجت لك بالطرف يثبي يثبي طب بعد يومين عاودوا ندعوا قناه الرابعه عاودنا هذا و هذا من المسلمين منازل يعاد القنوات الفضائيه يعاد يعاد الشبره يعاد الباقات الذاتيه هذا انا لا يقف لا في فتاويه ولا في اقوال محمد حسان عندي نسب اهل العلم واعد قنواه فضائيه اا دكتور ادريس الحبيب بيعطي محاضره في الكليه هاي هاي ده بعض دول كنت باعمل محاضرات بتكلم اشياء يعني ما كنت في عقلي تطورت ما في داعي اني اقول دول ولا انا فالف هؤلاء انا لا اراهم امناء على امن الامه انا قلت كلمه هذا لو عاقب الاحداث الجزائرين، العناس، الله أعلم بماذا كانت لكم الله أعلم بماذا كانت لكم هؤلاء ليس أمنا ونحن رفنا بحاجة إليهم لا إلى فتويهم ولا إلى علومهم وهما في الشاشات، في هذا الخطأ الله عقار، لأننا المطري كنا في الخارج، وصيبوا المطري رب سرح لي قدري بي يضل لي امري يقولوا خلوا وقتك اللي عندي ما خايفش انا مطري يقولوا خل وقتك اللي يبلني القهوه قويه عنده ثالث دايه التبيان ف ربي اطعم بالثالث انا فاهم فكيدو لحياه وشكله كان انا متصور بلي عنده حق ما بالحقيقه والله درته تفكير الا مرحومه انما رحمة الله رجع عاقد رجع عاقد ان يمكن كما قلنا بيكونوا احلاقا ويودك في المضار اولادك ودعوا الله سبحانه وتعالى ان ان ان ان يثوق المبتغ الى قالب النجاة وان يجنبها الفتن وان لا يحب فيهم الاعداء مهما كان ما بار الوجوده ما نكرها امامنا في بلاد في او في او هنا لا نقدر شيئ الغرباء ولكن هذا لا يبرر ان شخص واحد يخالف الشريعه الواقع يعالج الواقع يعالج ليس دليلا لا لا يقدر ان تحول واقع الى دليل كان قصه اختل بها الحديث صحيح بعدين الرجل الذي كان يشكو من بطنه قد كان مريض من بطنه وعنده اسهال جاء الى بطاعته قال يا رسول اله إن الاخي يشكو من بطنه قال ادتهى عثل لما اعطاها جاذات بطنه زال bag قال يا رسول الله كنت تقوت عثلت جاذت بطن قل قال ادتهى عثل جاذت ا biết اذا ظانه زالت بطنه جاي اختesting يا رسول الله اقطيت العثل فريد ثالث بطنه قال فاذط الله فوكذا وبطن أخيك رب يلقي فبا تبغالي تبغى لي تبغاني في تكتب شوكو كتبابا وذا بابا وكذب ابن قطيف لقد كتب الله كذب الواقف صدق البخاري ومسلم في القطاع وكذب حي التحرير ولا حي مش عارف استغله العبره بما دل عليه كتاب الذله والواقع يعارض بذلك الله قال لقد كتب الله كذب ابن قطيف القياده الواقع ليس دليلاً على تجذيب النقص معنى كيف يكسب المباركة معنى هرب يقال فيه, فيه, فيه شيء في أهل الناس فكيف ينهز يعني أنك يزد البداية لأنها لأن الجطر مزلت فيه ما يجوز أن أصالك من الواقع لتجذيب النصوص الثوابت صدق الله وكذب بطن أخيك نقول صدق الله كذب الواقع هؤلاء أهل الحديث وأهل السنة أنهم لا يجعلوا الواقع دليلاً على فغير النصو فقط الواقع آل بالنصو حتى يعود إلى اعتداله ومزاجه اكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق عن الإتمام هذه الندوات العلمية التحتيفية والطوضيحية التي كلها جفافية ها؟ كل عام وضوء بارك الله تبارك وتعالى في الحاضرين جميعا والندوه الاولى متى الثانيه غدا غدا على الساعه غدا بعد الثلاثه ظهرا غدا ان شاء الله في نفس المكان بعد الثلاثه ظهرا نواصل حديثنا تبارك وتعالى والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم